121-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا 122-وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 121- أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود 122- وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم, من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا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 التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه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 يا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي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 كانوا يعملون